FadHo! Mäd страх. Ett ölig. Claire staple där. Om. Uoten. Jag har Love hip, لهب الضوء والليل جنابي سيون النجم يضبي لهب الضوء والليل جنابي عيون النجم يضبي تعصب المدبرة عنيل سجاد فبرم زاوية والقى تعصب المدبرة عنيل سجاد. سألين عنك ويوماتي رحيل سألين عنك ويوماتي رحيل لبوالي مدن مفطير شكيش ما كبير يا ابو الحيل في قلوبنا مواجعك متفيد يا للحب مرسال تهين في بحر مрак لي وبرد على صدر الموال أطفال عمال مزاريع. في بحر ومراكبي وبكتب على سطر الموين امال اطفال عمال ومزاري كيف حالي يا ابوي كيف حالي كيف حال يا بوي كيف حال يا خال بتمس بيوتنا الكاكيو حزننا بتبكي معال الحال والزمن الساعة كم إيديا حزننا بتبكي معال الحال والزمن الساعة كم Kori-tatt skripte mermi-yaw, kori-tatt yaksow